نَمَا إِلَى الله لا إله إلا هو وتعال كل شيء النعيم كذا wa la kami baima de sako waqndaata na kami دارا من اغرض عن نجف انه يكمل يوم الق وانا شو ایمان این <تصفيق> نما fall the p الشُّورى والمجرمين آ وهم اذن الذرقى بين غوم يَتَخَافَكُونَ بينهم نَوْمٍ يَتَخَافَطُونَ la mu bi ma kuulu na lo و اس آلونك علي يومئذ يتبع بشاثيل الاقوات للرحمن الله بيل <تصفيق> وانا ارو يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ bi mo ma pagom yang ولا يحيطون به علما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون وَأَنَا دخ خاب la wool woخ من la mo وَمَن may a man mi lang فَلَا mo وكذلك آ زَلنا غُفُور of love كَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيدِ فسعى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحسن بالمأسف تعجب القرآن من قبل أي قضاء ليك يجوب رب قداری کا تكون أو يحدث لهم ذكرى وقرب <تصفيق> <تصفيق> <قرام> <تصفيق> <تصفيق> زدني علما <gained> <تصفيق> وقرب زدني ولقد عجدنا إله why <تصفيق> فلا يقرجن من الجن التي باتت جا ولا تغرا لك يضمع في ذا ولا تضقى فوسوس إليه جاي طانو قلايا ادب فاصطى الى يد جاي Bakala min na babadas laguma atu go بارو پاغا الله ثم اجتبى رب وجوب فتاب ثم اجتبى رب But that لبعض النازو فإن ما يأتين لكم مني هدى فمن تبعه دايا فلا يضل ولا يشقى صدق الله